اخواني اذكر لكم قضية هاي قضية ولكن اخذ منها عبر قضية انا واتشرب بيها انا والدي كان سيد طلب فقير جاي من ايران في قضايا مفصلة طبعا احنا من البحرين في البحرين شردوا ابانا واجدادنا اجوا الى ايران عبرا والمي راحوا اذاك الصوم ا ك و قرية اسمها فال و ل ذ ا ك يقولوا لي فالي والدي قام من القرية ايجي ا ل ل ن ج ف الاشرف ومن النجف ا ج ي الى كربلا اكو مدرسة في كربلا تعرف بالمدرسة الباتكوبة هدموها البعثيين من الله يهدم عمرهم ان شاء الله هدموا هاي المدرسة والدي كان شاب عمره ع ش ر ي سنة يوم من الايام فالع من الدرس من مدرسة الباتكوبة شاف ا ك ف شيخ الشيخ جدي شيخ م ؤ م ن خادم الحسين الشيخ حسن شايب ايده على عصاته قاعد ألدت ش و ا ب المدرسة شاف طلع سيد قال له تعالي يا سيد اسمه سيد ا ح م د والدي تعالي يا سيد السلام عليكم والسلام قال له أنا عندي بنت صاير وقت زواجها وأريد أزوجها من سيد حاضر ت ا خ ذ ه ا والدي يقول أنا قلت له شيخنا ا ن ا ما عندي فلوس قال أنا عندي فلوس ا ن ا خادم الحسين ا ن ا أقرق رايا إلي حصلت مع بعضنا ك ل و أ ل كريم سيد أحمد يقول أنا قلت لك ما عندي بيت أنا فقير قال أنا عندي بيت أعطيك غرفة بالبيت والله كريم زوج من هذا السيد ثمرت هذا الزواج صار عشرة أولاد واحد من عندهم أنا عنده ي خ د م تتصور ما يصير شنو المانع إذا شفت لك رجل متدين تزوج بنتك ما عندي مكان اودي بيتك ما شاء الله هالبيوت ا ك ب ي ر ة ما شاء الله اصغر بيت في ا ل ك و ي ت 400 متر ا ل ل ي انا شايفه الحمد لله بيت 750 متر الف متر ولد ما عنده مكان جيبه في بيتك ولا تاخذ من عنده بعد ا ج ا ر شيء يصير ليش اخلي ا ل ب ن ي ة تبقى عانس الى اخر عمرها وفي امراض يا اخواني عندي بحث علمه لا انا أنه إذا الولد والبنات مع الزوجة وشي صير ليش الإمام الباقر يقول تكن في الأرض فتنة وفساد كبير الفساد من الأمراض هذه التقارير الطبية حول المسائل مسألة الجنس إذا الرجل أو المرأة ما مارس الجنس عن طريق الحلال وكبت نفسه لأن ما عنده طريق الرجل إذا كبت نفسه يعني إ ما يريد يعمل الحرام لو كنت يتزوج إذا ما يتزوج كنت يروح بالحرام والعياذ بالله إما العادة السرية وإما أن يروح وراء ع ر ا ب الناس هذا العمل حرام وباطل ا ي ض ا أكو طريقة ثالثة وهو أن يكبت نفسه يحفظ نفسه سنة سنة ت ثلاث سنوات ما يقدر إذا كبت نفسه وحفظ نفسه كل الأطباء يجنون يورث له أمراض جدا خطيرة من الناحية النفسية وبذلك المرأة